بوك تو سدوم دست اشست ستة وسبعون ستة وسبعون نشتو بو ياسنوا ابرز لجوا دوا ابداو اثنين ابدأ الأسباب. اثنين زوجت ندويدة. لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ بيف كنت مريضاً كنت مريضا. ياس ندويدوف بديكي بيف بولين. أنا لم أتي لأنني كنت مريضا. أنا لم أتي لأنني كنت مريضا. زوجت تا ندويدة. لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ تعبش أمورنا. كانت تعبانا. كانت تعبانا. تا ندويدة بديكي بشة أمورنا. هي لم تأتي. لأنها كانت تعبانا. هي لم تأتي. لأنها كانت تعبانا. زوشت توي ندويد. لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ توي نمش جلبا. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. توي ندويد بديكي نمش جلبا. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. زوجته فين لماذا لم تأت؟ لماذا لم تأت؟ ناشيت أَفْتَمَوْبِلَ إِهْرَاسِبَان. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Зошто луѓето не لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ قد فاتهم موعد القطار قد موعد القطار لم القطار لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم زوجت تيندويده. لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ ياس نسميه. لم يسمح لي. لم يسمح لي. ياس ندويدوف بديكي نسميه. لم أتي لأنني لم يسمح لي. لم أتي لأنني لم يسمح لي. لم